لا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ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 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ, ونطمع أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسْآفَهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّات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 أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالنَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ريجسم من عمل الشيطان فجت نبوه فجت نبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصُدُّكُمْ عن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُم مُّعْرِضُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ياأَهََّذينَ آممَنُوا ل يَبلَلَُّكُم اللَّهُ بِشَيئٍ مِنَ الصَّييدِ تَناَالهُ أَديكُمْ وَرمَا حُكُمْ تَناَالهُأَذكُمْ وَرمَا حُكُمْ لعَلَمَ اللهَّهُ مَ يَخَافُهُ بِالغَيبَ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم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 والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم مَا في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب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 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلْ لَكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلَكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كفروا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 إن انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله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 ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان من مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان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 إذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهنا واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَاتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقالَالَ الَّ بِينَ كَفَرُوا مِنْهُم إِنهذاَا إِلَّا سِحرٌُ مُبِين وَإِذْ أَو حَْتُ إلَى الْ الحَوَارينَ أَنْ آممِنُوا بِ وَبِرَسُونِي قلُوا آممَن وَشْحَدَ بِأَ إذْقالَا الحَواارونَ يَعي سَبَنَ مَفَْمَ هل يَسْطيع رَبّكَأَّ نَزّل عَلَنَا هل يَْستطيع رَبّكَأَّ نَزِل عَلَن مَا إِذَكَ مِنَ السَّم قلَتَّقُ اللهَّهَ إِ كُتُمْ مُؤمنِنِين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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدى تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايه منكم ارزقنا وارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانني اعذبه عذابا فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُم مُسَمم النَّ دَهُثُم أَن تُم تَمْتَرون وَهُوَلههُ فيِي السَّموات وَفيِي الْ الأْرضِ عَلَ مُصرِرَْكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فأهلكناهم بذنوبهم وأن شئنا من بعدهم وأن شئنا من بعدهم قرنا آخر ولئن نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا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 وَلَ بَسْنَا عَلَيهِم مَا يَلبِسُون وَلَ قدِسْتُ حْزاءَ بُِرسُلٍ مِنْ قَبَلِكَ فَحاق بَّذينَ سَخِرُوا مِنْهُم فَحاقَ بَِّذينَ سَخِروا مِنْهُم م كانَوا بِهِ يَسْتَهْزئون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 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَن مَّعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لا أشهد قُل انَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن كُنتُم بِإِيمَانٍ مُّنكِرِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ لِيُجَادِلُونكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ بَلْبَدَّلَهُم مَّا كَانُوا مِن قَبْلَ وَلَوْ رُدُّوا لَادُو لِمَا نُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ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 ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا نعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا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 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِحْرَامُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سلما في وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صابقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وَأَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ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 فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلموا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 فَتَن طُرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِي نَّظَرْنَا إِلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 انه من عمل منكم سوء ان بجهاله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنَّنِي تُؤْمِنُ أن بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ أُغْنِيَكُمْ مِنَ الْفَقْرِ إِن كُنتُمْ وَلَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ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 ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم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 حتىََّ إذ جَ حَدَكُم المَوْوت تَوفَّ رسُلناَا دَفَّ رُسُلناَا وَهُم لا يُفَْرضطُ ثمَُّ رُدُّ إلىلَ اللهَّ ثمَُّ رُدُّ الا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا تَدْعُونَهُ تَضَرًّا وَخُفْيَةً لئن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 قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران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 وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب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 لا تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا, حنيفا وما انا من المشركين وحاججه قومه قال اتحدث لأن وقد هدان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 ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَاءَ بَيْنَهُمْ وَاجتَبَيْنَا هَٰؤُلَاءِ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّن عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَمَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا نُّورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ سُمِّى مَا ظَنُّتْهُ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مصدق الذي لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ومن حولها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُحِييَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحق وكنتم عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَد جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَكُمْ أَظْهَرُ وما نرى ماكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 قَدْ فَصَّلنا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا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 صَبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء اللهما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيضا وما جعلناك عليهم حفيضا وما انت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم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 وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَ أَسْلَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ